وَجَنَعَلَ عَلَّمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْقُونَ إِلَيْهِ أَجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انما يفترر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله والائك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكرهه وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب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 كهم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم القاسرون ثم إن ربك للذين هاجر من بعد ما فتنوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لغَفُورٌ رَّحِيمٌ